قالوا لَئِن أَكَلَهُ الذئب وَرَحِنُ عُصْبَةٍ إِنَّا إِذَا الْخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوْحَىٰ إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَمَن لَا يَشْعُرُ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 إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها, وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء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 أحلام بعاليين، وقال الذين جاء منهما ودكر بعد أمّة أنا أنبئكم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكله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 بسوء إلا إلا ما رحمة ربي إن ربي غفور رحيم وَقَالَ الْمَلِكُ أَعْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كلمه قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ جِعَلْنِي عَلَى خزاني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 عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني وأتوني بأن لكم أجمعين ولن مَا فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تَالَ الله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ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 فَعَبْدَوُهُ عَلَى الْعَرْشِ العرش لَهُ له وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا رؤياي مِنْ قبل مِنْ جعلها قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السجن وجاء بكم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 أو تأكيه الساعه بعثته وهم لا يشعون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا وَمَن اتَّبَعَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ